بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يعشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطواها إذ بعث أشطاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقوها فدم دما عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقدها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيهم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسليسره للسرى وأما من خِلاَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُمُ الْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِن عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا